<تصفيق> <طيب. واحد. تصفيق> يا وجودي وجودي يا وجودي وجودي يا وجودي على دار حزب الشاهد يهودي <تصفيق> قولوا لامريكا والله جمعنا للشهد بل مساجد منابر بل ما عبّسوني بل ما بالتتل نكثاتكم وين دا عندنا لك خاير يا عندنا لك شيخنا الشيخ ايمان كل ناغل بالعدا بالهاوي وللسعودي و يا خوذه ودي على